وَمِنْ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 2. إن يشأ يسكني INN FI ZAALIKA LAAYAATIN LI KULLI SADDARIN SHAKU A YUUB QAHUM BIMAA 1. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدني ميل سود كلود والذين يجدونك بال والَّذينَجَغُِ رَب بِذِأَقَامسقَالَتَ أَُّوبُم شور بَيَْظُّ وَِّن نَا رَزَ قَلَغُ ي والذين اذا اصابهم مريب قلوبهم ấn da وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيدٍ Hvala što